تَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ نُطْقًا عَن طَلَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُبِينُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ نَّدِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ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 وَهُمْ على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض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 لهم جنات تجري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هلتاك حديث الجنود سرعون وثمود بل الذين كثروا في تكذيب والله من وراء بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ فجم الساقِب إ كلُ نَفسَّ ماَا عَلَهَا حافِبُ فَل يَم غُد سَانُ مِ خُقَ خُلقَ, خلق مِ إِ دافق يخدُ مِ بَنِ الصُلْلب نَغُ على رَجْعٍ لَا قَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَعْنِ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم رويدا